والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين سبح لله مَا في السماوات وَمَا في الأرض لَهُ الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافروا ومن اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ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 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْذِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَأْنُوا وَاللَّهُ وَنِعْمَ الْحَمِيدُ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَن يُبْعَثَ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تحفلون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقاب ومن ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخله جنات من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآيات لا أولئك النار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 من يغن باللله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واطيع الله واطيع الرسول فان توليت فان توليت فانما إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أسواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْتَوُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ فاتقوا الله ما استطعته واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا ويغفر لكم والله شكور الحليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم